الله الذي خلق سبع سماءات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء Kadiru, wa an Nabbag, Qad ahaat bi kull